مع القرآن معنا في هذه الحلقة مجموعة من التلاوات المتنوعة نبدأها بفقرة تلاوات المساجد ومن ثم فقرة القراءة العشر وفي الفقرة الثالثة من تلاوات الحرمين والفقرة الرابعة هي من تلاوات تعليمية إذا نبدأ بأولى الفقرات وهي من تلاوات المساجد معنا فيها قارئ من مدينة جدة وإمام لمسجد أم الحسن بحي الأجود هو القارئ هشام ابن عبد الباري المزجاجي الأشعري له تسجيلات منتشرة على شبكة الإنترنت نقدم مسمعا من تلاوته من أول سورة يونس في سياق في سياق يعرض عدة أمور تبدو فيها الحكمة التي أشير إليها في وصف الكتاب بأول السورة من الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لينذر الناس ويبشر المؤمنين وفيها الرد على المعترضين أن يوحي الله إلى بشر إلى خلق السماوات والأرض وتدبير الأمر فيهما إلى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وتقدير منازل القمر ليعلموا عدد السنين والحساب ثم تنتقل أيضا إلى الحديث عن اختلاف الليل والنهار وما فيها وما فيه من حكمة وتدبير وتتطرق الآيات إلى عرض الآيات الكونية. ويتطرق من عرض هذه الآيات الكونية إلى الغافلين عنها الذين لا يرتقبون لقاء الله مدبر كل شيء وما ينتظر هؤلاء الغافلين من سوء المصير وما ينتظر المؤمنين في الجانب الآخر من نعيم مقيم إذن هذا هو المعنى الإجمالي للآيات من أول سورة يونس نقدم مسمعا لهذه الآيات بصوت القارئ هشام مزجاجي الأشعاري من تلاوات المساجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام رب تلك آيات الكتاب الحكيم كان للناس عجبا أَنْ أُوحِينَ إِلَى رجل منهم أَن أَذْرِ الناس وبشر الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِرِ لهم آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ قال الكافرون إنها هذا ساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى تدبروا الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلك الله ربكم فعبدوه أ فلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعده الله حقا إن خلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقص، والذين كفروا لهم شراب من حميم، لهم شراب من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 ورضوا الدنيا ورضوا بالحياة إن تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله صدق الله العظيم ضمن فقرة تلاوات المساجد هذا القارئ هو هشام بن عبد الباري الأشعري وهو إمام مسجد أم الحسن بحي الأجواد في مدينة جدة مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن